باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب واضرب فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مججوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيته وهو مرفوع أبدا